جاء الإسلام بتآلف بي القلوب بين الناس واجتماع النفوس حذر من الخلافات حذر من الشقاق حذر من الخصومات التي تقع بين الناس قال الله سبحانه وتعالى وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ عَلَى اختلاف أجناسهم اختلاف طبائعهم اختلاف أموالهم اختلاف الوانهم اختلاف جنسياتهم وأنف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولما ذكر الله عز وجل الأنفال وهي الأغنائم التي تجمع في الحرب وما وقع فيها من خلاف بين الصحابة قال جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول طيب هل ذكر الله تعالى حكمها وقال مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم كذا وللصحابة كذا لا بدأ الله تعالى بالقضية التي هي أكبر من الغناء مؤعظم فقال, وقال فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كُنتُم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى رَبِّهِمْ يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وجعلت الآيات تمدح المؤمنين وتصف دون أن تتعرض لقضية الخلافة الأساسية حتى بعد صفحتين أو ثلاثة قال الله تعالى واعلموا أن ما غلمتم من شيء فأن لله يخوم السهول للرسول إلى آخرة لاحظ كيف أن اجتماع القلوب وإصلاح ذات البين أعظم عند الله تعالى من توزيع هذه الغنام وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا نعم يا رسول الله أفضل من الصلاة والصياح والصدقة أفضل من أني أصلي الضحى وأقوم الليل وأني أصوم الاثنين والخميس وأنا تصدق نعم يا رسول الله ما هو الأفضل قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ما هي فساد ذات البين وما هي أنواعها وما هو مطلوب مني إذا أردت أن أصلح بين الناس وهل يحق لي أني يعني أدس أنسي فيما لا يخصني لأجل الإطلاح هذه كلها مسائل بإذن الله تعالى سنناقشها في حلقتنا اليوم يسرني أن تبقوا معنا يا أخي، إن اللميع، إن اللميع، إن اللميع العرب في أيام الجاهلية كانوا يشتركون في عدة أمور كانوا يشتركون في لغة كانوا يشتركون في الجنس كلهم يعني من جنس واحد كانوا يشتركون حتى في الثقافة وفي العادات والشقاليس ومع ذلك لم تفلح جميع هذه الأمور في أن توحدهم كان الخلاف قائما دائما كانت الحروب دائما وفي سفك الدماء وسحك الجماجم وانتهاك الأعراض حتى جاء الله تعالى بدين جمع قلوب هؤلاء على قلب واحد كما قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحت من أعنته إخوانا كنتم على شفا حضرة من النار فأنقذكم منها المشكلة يا أخي أن عددا من الناس اليوم تجد يقع بينهم خلافات إما خلاف بين الأبي وولده إما خلاف بين الزوج وزوجته إما خلاف بين الإخوان أنفسهم يحدثني انا ساكن بجانب جامعة الراجحة في الرياض فيحدثني المسؤول عن مغسلة الموتى التي في الجامعة يقول غسلنا ميتا يوم من الأيام فلما كفناه ودعونا بعض اهله ليسلموا عليه قبل ان نقدمه للصلاح عليه يعني غسلناه انتهيناه يقبلوا الرأسه وكذا يقول دخل رجل كبير في السن وبدأ يبكي يبكي وايضا المتوفي كبير في السن يقول وجعل يتمسك يعني يتقطع بكاء يقول فتعجبت فقالوا لي هذا اخوه ومنذ اربعة عشر عاما لم يصافحه ولم يقابل بحضر. دنيوي. بحضر. بخلاف دنيوي خلاف دنيوي طبعا ما, ما, ما قاطع لأن هذا الشديد خمر ولا تارك صلاة فقال يمكن يتأذى بيمكن يرجع خلاف دنيوي على, على كم ريال يقول من 14 عاما ما صافحت يمينه يمينه والرجل هذا الآن مات ولقي الله تعالى وحدثني أيضا نفس الشخص هذا المسؤول يقول مرة كنا في المقبرة لأجل دفن أحد الموتى فكان أحدهم يبكي بكاء عظيم ويقول والله إن الذي دفنتموه هو أخي ومنذ عشر سنين وأنا لا أكلمه ولا أصافحه ولا <تصفيق> وهذا إيضا مشاكل يا أخي أنا يعني لقيت أحيانا في بعض القرى وفي غيرها أحيانا تلقي بعض المحاضرات حول هذا الموضوع ويطلع لك هذا من سنتين ما يكلم أخا وهذا من ثلاث سنوات ما سلم على أمه رأيت شخصة جماعة منذ سبع سنوات مقاطع لأبيه سبب خلاف مادي بدي فتح شركة وهو موظف فتحها ب وبعدين لأن تدري أن ما يكون موظف ما يستطع يفتح باسمه هو ففتحها باسم الأب ثم لما كبرت الشركة ما كان بينهم أوراق واضحة فقال الأب لا أنا شريكة ولدي معك قال لست شريكا إنما كانت باسمك فقط لأجل النظام وكبرت المشكلة بينهما حتى فار مداعاة في المحاكم وسبع سنوات يمر العيد ويمر رمضان وتمر المناسبات تحصل يعني أيضا ووفات وفا لبعض الأقارب ومع ذلك مستمرين على هذا وهذه حقيقة مشكلة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن إبليس من أحب الأعمال إليه هذا الخلاف يفضلها صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه سراياه يبعث الجن حتى تفتد بين الناس يقول عليه الصلاة والسلام فأحبهم إليه أكثرهم ابتادا نعم فيأتي واحد ويقول مثلا ما تركت فلانا حتى مثلا زنا قال يوشك عن يسوب ما فعلت شيئا الثاني ما تركت فلانا حتى قتل ما تركت فيأتي واحد يقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه يعني فساد ذات البي فيقول ابليس أنت أنت يعني أنت حتى الواحد قال سمين بسه التاج بالله عليك الآن هذا أفضل هذا أفضل, أفضل يعني أفضل لا. واحد جاء بالدوام وهذه <تصفيق> حقيقة يعني يدلك على أنه إصلاح ذات البين بين الناس وجمع القلوب بعد تفرقها هو عبادة عظيم بل نحن يا جماعة مطالبون في حقيقة بأن نقضي على الفساد قبل أن يقع يعني انا لا أنتظر أن تفسد ذات البين وبعدين آتي وأصلح لا المفروض قبل ما تقع المشكلة أنا أحلها يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر مشكلة بين الزوجين قال عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما إذا خفتم مشكلة بينهما ماذا تفعلون إذا خفتم المشكلة ما وقعت لكن تخايفين تقع المشكلة قال فإن خفتم شقاق بينهما ماذا تفعلون تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لاحظ وقال عز في آية أخرى قال والصلح خير الصلح خير من الخلاف والصلح خير من الخصومة الصلح خير من يعني أن يحصل للشقاق والنفاق وغير ذلك لذلك يا جماعة نحن أصلا مطالبون بأن نتقي وجود الخلاف قبل أن يوجد طيب ما هي أصلا الأسباب التي تدعو إلى وجود فساد البين أو وجود الخلاف بين الناس اليوم اللي تخلي الناس اختلفون فنضطر نأتي ونعمل أصلاح بينهم الأموال هذه أكبرها يعني كيف يعني تدخل بينهم, تدخل بينهم أمور مادية المادية أي يعني, يعني مثل قصة لا. الأب هذا وشراكه مع أبنه يوم كبرت شركته وطمع صار خلاص ما علي براحد يشارك معه مم. صار هو اللي يبغل مع الله جميل وهذه مشكلة وهذا لو أنهم كانوا واضحين من البداية وكاتبين كل شيء كان طلعوا من المشكلة وأيضا فعلا الأموال ترى في أحياني كثيرة عدم الوضوح هو الذي يحدث المشكلة صح. يعني يبدأ كل واحد يظن أن الحق معه سيتمسك فرى الإنسان إذا شعر أن الحق ليس معه مئة غالبا ما يتمسك به ويستجيب 네. للناطح منذ أن تأتيه وتقول يا أخي الحق واضح أنه مع فلان والورقة التي بينكم تدل على هذا يا أخي خلاص بلاش مشاكل تجد أنه خلاص يحرج لكن لما يكون عنده بعض القرائن التي يتمسك بها بسبب عدم وضوح ال ال ال الاستفاق اللي بينه وبينه هذا يؤدي إلى مشكلة كذلك من أعظم ما يؤدي المشاكل بين الناس الألفاظ كلمة نزلت بالغلط او هو متعمد ينزلها نحسن فالبعض يأخذها بشكل, بشكل جدي غير طبيعي نحسن أحيانا أيضا عدم رعاة الإنسان لألفاظه التي يتكلم بها مع الناس حيث. وتجد أنه ربما يطلق ألفاظا من باب المزاح أو غيره ولا يعتذر منها يعني. تجد أنه يقول الكلمة فيها نوع إهانة الشخص الذي أمامه لذلك فرى الشريعة الآن لو واحد أهان إنسان في مجلس أفرض إنسان جاء وقال كلمة مثلا سيئة عليك في المدنس مثلا أكرمكم والله قال مثلا يا أحمار يا كده هل تصدق انك لو تثبت ذلك عليه وتذهب تشتكي في المحكمة القاضي وتقول هذا اهانني بقوله كده يحكم فيه القاضي بجلد وقد يحكم فيه بسجن متهاوني فيه ايه هذا بالتعذير طبعا فيه شيء اكبر من ذلك ان يحد القدف لو انه قدفه عفوا انه زاني او كده هذا في حد القدف فالجل دور ثمانين جلدة لكن في الاشياء الاخرى هذه هي تعذير تقول يا قاضي انا لم اشأ اني ارد عليه ويحقل بيننا مشكلة لكني انا اطالب ان ترد كرامتي ليش يقول عليها الكلمة هذا مباشر يأخذ القاضي ربما جلده يعني عدد جلدات او ربما سجنه اياما بسبب دارك ايضا الالفاظ الناس مشكلة ها يا عبدالعزيز وايضا في مشكلة شائع ايضا هذه بعد الفاصل <تصفيق> ايوانا حفظ الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم بالله لا يزال عندنا كلام حوله كيف استطيع اني اصلح وما هو الاسلوب المنا المتخاصمين ونرجو أننا نكون نحن وإياكم بإذن الله تعالى من هؤلاء فنذكر ذلك بعد القاصة فلا تذهبوا بعيدا يا أخي إن الدمين إن الدمين أسباب الخلاف بين الناس طبعا كثيرة كما تعلمني والحبة وكما يعلم الشباب الذين عندي إما أسباب على الميراث إما وأيضا عدم الوضوح في الميراث أيضا يعني الأصل يا أخي إذا طالب أحد الورثة أن يعطى إليه ماله فلا ينبغي أن يقصر في ذلك أو يؤخر عن حق هذا من حق يا عبدالعزيز في الأصل إن لذلك يقولون لو أنصف الناس لارتاح القاضي صحيح فلو الناس كل واحد عطى الثانية حقوقه وعرض حق اللي عليه وأدى القاضي يارتاح ما يكون عنده يوميا مئة قضية حق يا عبدالعزيز هذه هي النقطة لها كتابة اللي هي, هي اللي هي الميراث والمشاكل اللي تصير بين الأخوان على المسألة هذا احسنت هذه هذه مشكلة بذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سلام. لم يدع تقسيم التركه أو تقسيم الميراث إلى نبي ولا إلى عالم وانما قسمه بنفسه او كما قال عليه الصلاه والسلام بمعنى أن الله تعالى ذكر الموارث صريحه في القرآن فذكر الله جل وعلا ذكر ان ان كن نساء فوق <تصفيق> اثنتين فلهن ثلثا ترك فان كانت واحده فلها النصف و لابوي لكل واحد منهما الثلث مما ترك فان كانت له تفصيل ما ما تركها الله تعالى لنبيين او لعالم ان يقررها انما فصلها الله تعالى بنفسه لذلك الوضوح فيها هو امر مهم طيب تعالوا ننتقل القضية ثانية يعني الناس الذين يقع بينهم خلافاء افرض انك ان سمعت ان جارك وقع بينه بين زوجته مشكلة هل يحقلك تذهب وتدس انفك بينهم وتقول والله يا اخي ان افتمعت بينك وبينهم عبد الله مشكلة ممكن تخبرني بالمشكلة حتى احلها لا نعتبرونا اللقافة صراحة طيب هل هي فعلا اللقاطة ولا انها من الاصراح بين الناس صراحة انت ودك في بعض الاحيان لما تسمع انه في مشكلة تتمنى انه تجي تحلها لكن تخاف من ردة فعل اللي انت انه, انه ما يقبل, انه ما يقبل احسن عموما هي تختلف باختلاف الناس رحوا باختلاف المنصوح يعني انت لما يكون انت خطيب الجامع فردا وانت علاقتك بالجماعة اللي عندك علاقة حلوة وتعلم انه فلانا هذي يقبل منك مثلا وانك لشه سنك ولك شيبتك وهو شاب فلما تأتي تقول كيف حالك يا ابني ان شاء الله تبخير يا ابني انا سمعت جانك ومع زوجتك مشكلة يا ابني انا ودني يعني اعتبرك مثل والدي فانت تقبل منه بحكم انه شايد كبير لكن ربما لو جاء واحد من زملائك ممن ربما ايضا تشعر فيه نوع من التشفي والفرح صح. بمشكلتك هذا لا تقبل منه فهي تختلف باختلاف طبيعة اللي تعطيه النصيحة وباختلاف ايضا الشخص الذي يقدم النصيحة لك هذا بالنسبة للزوجين لل... لل... أما بالنسبة لغيرهم فالأمر في, في ذلك واسع اهم شيء أن الإنسان يكون عنده أسلوب مناسب يستطيع أنه يعني يوصل النصيحة إليهم تعالوا نتك هنا يا عحم في نقطة اللي هي بين زوجين مثلا ليه ثلث قرابة فيهم وأقدر أتكلم معهم مم. وأدري مثلا أنه أنه هذا عنده مشكلة بس نخبي على زوجته آه. فأنا مم. ودي أقول زوجته عشان تنسبه وفي نفس الوقت ما ودي عشان ما تصير مشكلة وتكبرك ما فهمت يعني ودي الآن أخبر زوج تقولها مثلا من زوجك ترى يسوي كذا وكذا, وكذا, وكذا ممكن ها؟ ودي, أخبرها <تصفيق> ودي أخبرها وخاف تصير مشكلة وخاف ما أخبرها وتصير مشكلة ثانية بعد ما تكتشف بعدين وتكبر القبير اي ممكن ذا كذا طيب واتصرف الصحيح ما هو اتصرف الصحيح أن يكتذهب إليه هو نفسه وتنصحك طيب إذا كان لن يقبل نصيحتك تكتب لها رسالة ولا تدبر نفسك بأي اسلوب اليوم الأساليب كثيرة لإصال الفكرة إلى الآخرين إصال الخبر فتكتب لها رسالة أو أي اسلوب بحيث أنك توصل إليها فلان ترى أنت عندك مشكلة أنت علاقتك بهذه المرأة العلاقة المحرمة أول شيء أغضبت الله سبحانه وتعالى صحيح. والأمر الثاني أنها تسبب مشكلة بينك ومزرشتك ونحق ذلك من الكلام حتى تطلح ما بينك وبينه أيضا كذلك يعني لا اخطاء الإنسان أن يستبع أخط تتبع للاخطار في اشياء صغيرة احيانا لا ينبغي اعطاءها اكبر من حجمها طيب من الاحكام المتعلقة بالاصراح بين المتخاصمين امور اولا ان يكون الانسان على علم بالقضية فول لها اذا ارد انه يصلح للمتخاصمين فانا لما اتي واخبرك بمشكلة بيني وبين فلان واقول اعطني الحل بد ان تستمع من الشخصين احيانا بعض البرامج التلفزيونية بعض البرامج الفتاوى مثلا تتصل <تصفيق> امرأة وتقول الشيخ انا زوجي يضربني كل يوم ويمنعني يا شيخ من اني ازور اهلي يا شيخ فمن حكم انا ارى انه لا يجوز ان يجيبها حتى يسمع من الطرف الاخر لو سأله وقال لماذا تضربها قال يا شيخ انا زوجتي يا شيخ كل يوم جاءت تتكلم لها واحد من اصدقائها ونصحتها نصحت يا شيخ بعدها يا شيخ ما ضربتها أخذت السماعة بس وضربتها في الأرض وضربت في طرف رجلها وهي تقول يضربني كل يوم يشق مرة واحدة بس وضربت سماعة في رجلها أو قال مثلا لماذا تمنعها من أهلها قال يا شيخ أهلها عفوا مع الأسف يعني يشربوا الخمر كل يوم وسكر وزوج تذهب وتدرس قل ما أذكر معهم طيب لا أرضى زوج تدرس هذا المشاهد فلابد أنت عند الاسواح بين المتخاصمين أن تستمع إلى الطرفين إذا كانت القضية بين إثنين هذا أمر الامر الثاني لا بأس من الكذب في هذا يعني مثلا مثلا الله بينك وبين واحد مشكلة وقلت اصلا هذا ما يحبني ولا يقدرني واصلا هو يفرح لما يصيبني مشاكل فأقول لا والله يا خير صحيح انا قبل كم يوم جالس معه وسأل عنك واسنع عليه قال اخذ انسان طيب وحبيب ولطيف شفت معكم يا اخي في التلفزيون مسافرون والله قمت وقبلت الشاتة من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن هذا الكذب في سبيل الإطلاح جاهز في سبيل الإطلاح جاهز ومن ذلك ما يفعله بعض الأذكياء إذا كان يعلم بين زوجته وبين أم المشاكل يذهب أحيانا ويشتري هدية وهو جاي عند أمج قال أمه ترى هذه هذا الخاسم هدية من زوجتي هذا السوب هدية من زوجتي ونحو ذلك فتفرح الأم به ويعطي صوت خبر حتى ما تقول الام للزوجه والله اشكرك يا بنتي على الخاتم اللي ارسلتي لي قال لي اي خاتم والله ما اعرف لك تصير مشكله اعظم واعظم ويصير مشكله بين الام والولد ايضا لكن الكذب في مثل المسائل ما في فرق ها اصلاح بين رفقاء السوء يعني اكذب عشان ارجع ناس اعرف انه في مشاكل احسن يعني يصيرون ناس متعاونين على انا شر العبث بالبنات ولا متعاونين مثلا هاكرز وشغالين يدمرون في مواقع الناس يلعبون فيها انت او حراميه احسن, أحسن. طيب ايش حكم التفرقة بينهم ليس الاخر التفرقة يعني انا ادري انهم يتعاونون على الشر وانهم مخططين يتافرون البلد الفلاني لاجل السكر والذكر والفواحش فاتي وقول شوف ترى انا سمعت ان فلان يقول انه إذا ذهب معك البلد وفلاني يفعل بك كذا وكذا وإذا قال وإذا بيأخذ منك فلوس, فلوس, فلوس <تصفيق> يسرق ولا يسرق ولا إيش الحكم والله هذا لا, لا أرى النجاز حقيقة لكن لأنه ما يجوز الكذب لإحساس مشكلة بينهم لكن الأصل أنك تنفع تقول يا فلان تماكن سافر مع فلان أو أن هذا صديق أبرد ذمته إيه وأن هذا ما يجوز حتى إنسان يعني يبري ذمته في ذلك من أهم الأمور في ذلك أن الإنسان أيضا يعلم انه لما يكون في خصومه بينه وبين فلان ان اعمالهما لا ترفع عند الله تعالى آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعمال الله. إذا تعرض على الله عز وجل في كل اتنين وخميص قال تيغفر لكل اتنين الا رجل بينه وبين فلان خصومة فيقول الله تعالى انظر هذين حتى يصطلح انظر هذين حتى يصطلح انظر هذين حتى يصطلح, هذين حتى يصطلح. يعني اخروهم حتى يصطلح حتى يصلح ما بينهما صلى الله تعالى انه وفقنا وياكم لكل خير احنا معنا المقاطع المعتاد احنا ويا الاحبة كما تعلمون في كل حلقة عندنا مقطع نعرضهم المقاطع المنتشرة عند الناس ونحاول ان نعلق عليه من باب ان ننبه على بعض الاشياء المنشورة في الانترنت والاميلات اليوم انتوا احمد يقولون والله يقولون اليوم احمد هو اللي جاب لنا المقطع عادر شوفش اللي جاملنا احمد فضل ربعنا تحدي المكانك يا اهلي ان الذميع مسافرون ان الذميع وهي تجري بهم في موجر كانك يا اخي طبعا هذا المقطع اللي جابه لنا الاخ احمد بس المقطع غلط يا احمد بيخوف اي خوفه انا قططت مع ابن ركب معنا على العموم يعني ربما يعني انا احاول ارجعها شوي ربما أنه يعني أن بعض الناس يأتي اليه الخير والصلاح مثل ما قال الله تعالى له اصحاب يدعونه الى الهدى سنا ومع ذلك هو يعرف عنهم بالاصل ان الانسان ايضا اذا وجد سفينة للنجاة يعني واحد مثل متعاطب مخدرات وجه انسان ونصحه يا خاذي يلقي لك الان طوق النجاة انفروض نجد المستكبه واحد تارك للصلاة واحد ربما عاق لوارديه فلا ينبغي انه يرد النصيحة تكبرا عن ذلك احيانا او غرورا بنفسه او تعزز عن ذلك او احيانا ما يكون عنده استعداد ايضا ان يتنازل عن بعض حقه تقول له مثلا رحلنا بينك وبين أبيك مشكلة هنا وب... وبعض الناس يقول مثلا أنا لسه توني شباب أبغى تمتع بشبابي لينك بار ولين... وهذه أيضا مشكلة يعني الناس بعضهم يظن أن الاستمتاع بالشباب لا يكون إلا بشرب خمر ولا وقوع في فاحشة ولا, ولا غير ذلك وربما بعض التقيات أيضا <تصفيق> على علامه هذا الحاله أنا ممكن استمتع بشبابي وانا اصلي واصوم واضحك وانبسط والعب واسافر واروح واجي لكن عندي ضوابط شرعيه يعني بدل ما افعل 1000 فعل افعل 995 فعل الخمس افعال المحرمه اتركها وابقى يوم مستمتع بحياتي اللهم <تصفيق> الله يجيب خير على الصيام هذا شكرا لكم متابعتكم ان شاء الله نسعدكم اسال الله ان يجعلنا وياكم مباركين اينما كنا الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدى